También. Sí, sí, sí, sí. банально там Продолжение следует... va, checlo rem a pir بتاع بريد بتاعه بلي افسر لك حاجه انت عارف كده صوت ان معظم بالنفسي كل الاغوات ده بيكره يكون في و سواء يمين او شمال مفيش فيه ها طيب ثاني شدوت ادمنت على الضغط بتاجي مستوى ايه لو فيه تسمه كل داخل 81 او ايه او شمال ماشي اربعه هذا بيوتس كفول استسمنت الباية انا بصوين برود لجنة برود لجنة كاشيك دي ترس استسمنت الباية ومعتادش باية برود لجنة طيب بالتأكيد كاشيك هنو قطو خطوها قبل كده كاشيك لو قيت اتعبكي ليترسوا دي بيطالة بصور جاية وقعدة الميجيوب عينات ومشيبكي لتعرض بواطة لو تايت بواطة بني لو بيجيوبت عيني علي بينا يأبونه من بعضه، ولا يبيل على من بعضه، ولا يبيل وقته من على من بعض، ولازم تكون مكسفين حاجة بأيضاً ماشي، حاجة اللي اسمه بأيضاً من الناس إسماء أنت، ونوال، لجمي يعني، لجميز باللي ماسكي لطبطه واحد أنت، ونوال، لجمي نتأكد نجي من هنا ونعلينا أنت ونوال، لجمي كودوال ليجند انتر كودوال ليجند اصلت ا نشوف في العواضه دهي 90 طرفه هون ونت طرفه نشوفه كان حاجه فوق في الفا بقول في طرف طرف وفي في طرف طرف طرف ايه تشنج يعني دور سواك انت طالب والله كمان الصوره جايه والقطع المجربه عيان طب ايه ان شاء الله اسئله مستقيمه اسئله مستقيمه اسئله مستقيمه طبعا كده تمام بعد اسئله مستقيمه واجابه على السؤال الشيء عن الجبهه جاي لي تقوله ريم تقول اول حاجه عشان بتاع انسديوت راس جميله يعني الجول الصفه عين شويه وعرفت فيه سيكس سيكس وبعد سيكس مخدوصاً اليوترس تواقودي او يكيب بواب عارفت بواب دي مين او شمال تافي مسك اللجم انه ما بان اقول لجم دي هو مشه دي اليوترس ناشي اليوهم تتبع شوية من الاب بسبيش اسكاني ناشت عمولة تبقى بقى احنا سم الله ويوترس كبير أبراً في الحاجة باين بسيك سبير وشعارفت بسيهوه تظهر فاقيدة تجيب بلايك ت ما ينفعش <تصفيق> برضه اليمين خالص ها تاني الشرطات تاني برضه برضه ده اليمين والجنب الشمال جنب اللي خارجة برضه مش دي عندي ايه لكن لو في حد واختلف تاني ما فيش حاجه تاني حد حد كده في 30 ورق 30 ورق في 30 وبالتالي تشير كل مرتبه احم تحت الباط الشمال او اليمين جنب اللي فيه او في ايه حجر ماشي دي بقى بتاعت الدور الاول ثاني طبعا التاني على طرفش اليوتس از ليك ان اليوتس او يعني كذب الايده الحجر الثانيه الكيس اوف بريدنسي كيس مغرب فور مغرب فور تو دير تو الجراب فور مغرب تو جاب بس كلامك في التشريح غلط صح انا عارف هنا كلام مثلا تام القص طيب لو انا نقول سهل القلب استي دو بيش اليوتراس استي دو بيش اليوتراس اف اليوتراس او سايت اوف يعني خالد كده حتجي تاخد طبش ايه اليوتراس ماشي على برنامج الريز او البروتوسول بتاعك هتعالوا تجيب اليوتشوا الاثنين على برنامج بتاعك وتشغلها زي كده من بتاع السوليوشن حاجه to the moon. All okay. right. اتضبط بسيربس انا كمسة ان شاء الله السيربس بسم عامة عمنا... اذا بل اه سيربس بساعمة سيربس بس عامة موجود الى بولة مجيئة اتتنا نجي السيربس بسي السيربس طبعا بديش باي بسيئة اتتنا بس قولي بس. العشقية باقولي لما فيك كمس السيربس يعام ده اتلاقي الحد يعني المطبور بستيك معا فيك المطر مع السوق مطيشو عامل كده بول ويلبس وادي فتحه هنا, هنا و بب دي 20 و دي 20 ده تقريبا بول دول كود صعب ح شويه على عشان لو سكيتن تمام انت فاهم كده عشان لازم الوحده كده مش هنقول عشان لها لون صعب يعني الدكتور يعني عشان لكن لازم دي سكسس اول بعدين بقى في ايه بقى اللي ايه اللي فيرمون او وجهي عشان بيب في تفسير موجود ادوب ليف ايه بريف ماشي ممكن الليتروس يضرب يضرب يضرب بره كده الوقت فين لا ده ماشي يكبر في بس يعني مثلا رياكشن كيميائيه طاقه او فيزييكو كيمو وفي اتجاه الخمس يتوسط السرعه بتاخد درجه ولا تونسل ولا تكون بالبيض جلب كبلي يدرس عدب هنا وقت رأيك اللي يدي ما قولك شب ما قولك شهاتي дети لوار ما قولك شید دور علي ما ا Hayır كلمة شهاتي دور عدبي خذك الل numberedون개� ل grav uh يمايق كلمة يدرس في میکن في ذك Kurios او يدرس عقد الشئي عادة وبخذك طب عشان كده دي عشان بما بعت بقول لك حد 100 شايضه مطوب مكبس اوكي عشان بقى دوس اوكي طيب بوتينج كووزا روزا بتاعه الكلوزا والكلوزا والكلوزا الكلوكا بيحصل كلوزا دي بي بي ماسل بي بي ماسل بنقول على مايوريت على ايه مايوبيت مايوبيت ماشي مايوبيت الكلوكا من كووزا اللي هي جو الكلوكا اللي هي جو اللي ليها كمان السيرك الضمبه الكبير فيه حاجتين الكلوكا الكاركتريز باي حاجتين شيء بريس وايت دي يتعلق كلام كلام درو بروشن يعني في كوست فيها جلات يوكس كل طب الكوست في كول ما تيجي تشوف السكتش تحت سكوب لا بتاع ايه في حاجات فيها جلاند درو بروشن يعني فيها جلات ماشي وكلامنا اكيد فيها ضغط طب حاجات في حاجات نان درو درو بروجيكشن درو درو يعني ايه وشيش البوابه بص حاجات ثانيه عارف صح ايه؟ عربي بس يترس يترس يترس الدور يعني ما بيترسش ماشي Aquiles que no es aunque es liguellement sí, chegérase aquí? League? À la czego odiesna fabri0 de llé ini, roso de didn� most, borg, って les dalaws que je t'en que vous voulez, vous n'y sint perquè jo no الماسلز بتساعد في عمليه البارتوريشن <سؤال> <بالمسلم. تصفيق> هو عشان كده بره بره عليه بتاعه توصل كده على الاكترونيكس على كده تمام بره عليه بتاعه تمام طيب انا بس اسال على البورت في الرمال دي صح ماشي فعايز اقول لك الفكره كابشن دي بس بعد التوافق ماشي متبسر في سنتي المره حاجات اللي بتاع <تصفيق> بس برجع النص دي لو ما كانش كبيره كبيره مش هتفرد طب انا معايا حته مع عجينه كده وعايز ابعت بيها عيش لو العجينه بسيطه مش هتنفع عشان مش كبيره طب انا العجينه عشان تعرف تفردها بالعده ماشي اروح حط الطبق اسقعه نص فكل ما بيحصل جديد المفروض ان انا اروح اسقعه ولا ايه الموضوع عارف قطعه 3 قطعه دي مش مسموش دلوقتي دلوقتي في الانكستنشن بتاع اللي هو الدي هو سيت حجم عن حجم معين في, في, في الوصله بالاساس كانت بتبدا يعزز بير الوظيفه يرجع السايكل الوظيفه بير كورسيشن الوظيفه تقلل عدد السكر الوظيفه البرانديش بتاع الاصاي بتاعه الوظيفه طب بعد كده انا دلوقتي عامل في <سجد الوصفة> <صفار> اللي الكلام ممكن الصور Aonders worked oh, for those complex, or business for polish and polish, And burn as battle possible, and route possible possible. And cross and passway compute, le passway Entrefiltration Truそして direct運ça, يعني� �ницу ça Bill old man fronts support, and direct運ça, 2 4 يبقى كده اوت تاك اديو باس بتصدر اتش كميش اوف كونفجريشن او باس ويد كونفجريشن انفجريشن بريشر اوف سبين ثرو اوف الكور جه ال مليان كيو فالبريشر معناها هو يعني مش يعني الدور والقوي اللي اعرف عدد اليوم بالضبط هو الايه استروبسيتويد في التوب بعد تو فايف في الفاكشن اللي هو عارف اللي عاديله هو ايه those People, the on menu one more robot possible on more right the computer la com service go buy liquid pressure buy liquid ايه وصل من طريق ليه وصل من طريق طبعا نعم طرص مصر إزبار عصر اوزيزيشن وقول اسمشن اكياس اسمشن فور طب فور زيقه اسمشن فور زيقه ليه اسمشن على استفاد اسمعه اسمشن فور زيقه اول عرفه يعني اسمشن غوري طب عضو استفاد You do, you want to finish off. انفورميشن تو بريسنت سروس بروسيس اوف ابليسنج انفورميشن يسكو كونفيجن دلوقتي انا عايزك تعلمني ايه هي السنور كانت بتقول حاجه علشان لحد 1000 ابتدى انت بيشارك في تجميع الماشينه او المكنه اللي فرزتها البريزنتر هي البراسيت. البراسيت من دور وتعريف ان البريزنتر هي اليونت الوحده الستراكشر يونت فور بروبشن اوبريشن يعني القسم دي اكتر من البريزنتر وحده تجميع الماشينه باستخدام السبور فايه يا حاج السطور او بلسندور És m Vert de Þlvló, treu. Un dia a que ha de re بين que ha de vedere naar sult았는데. En casa de ماذا عن البسيطيوم؟ كيف يمكنك حسنا إيه؟ دي انا بي حمس عن البريدية لبسيطيوم بقول البسيطيوم هي الحال ببتريغون أو بريد تحت تريم من فضال أو ببتريغون دعي مع طراب كلم دعي ميني داوار بيوترس يقول على بعض الحاجات ببسيطيوم ببتريغون طراب جيت ممبركس ببتريغون rule of light of light اخر اضافه في السيناريو بقى اسمع الدم الطول بتاع ايه الروث غلط بتاع الشين فيشنال شين فانكشن اوف ديتن عند شين طب ال الاريتي عنده بكترا توكسن بيقول لي انسي اليتاس هل الاريتي هل الاريتي توكس ثابت ها توكس ثابت esta comes no necessita's <tres> gaire amb aïna tarda contraction وت بيسميه نفس الحراره يعني المزيج راجع ايه 80 سم احطها ايه بيدي طب اسمعت دوالي جدا جدا حسها بيمثل زي الكوين واليوريك وناتروبي زي على الكوليسترول اللي على الكوليسترول اشيء اورگانک طيب لو سنتي بيتكون ايه بقى البیک بیک كان ايه ان البیک كان و كم مثلا esmentes un peu tout ce que tu fais dans le monde de je travaille en انا قلنا عليه كانت في الجو بين كليه لحد لها شكل هون هون كده رسم هون هون شويه صح يبقى يبقى بروح على الكلك شكل شيف الكلك ثلاث شويه كده صح الصيف هون ادي البطن صح ده ده ترج موجود هنا تشوف <تص> دي فوق تحت <تص> <تص> ثاني وديت <تص> 3 3 طرح جمهوري هنا والطرح جمهوري هنا ينقل في الفتاة اللي هو يرجع تلاني وما ترفع مش تلاني في الفتاة ومساكين المشاكل أنا ما عادي مشكلة سيئة أسرعي وليأكم أخيروا أبقل في طريبس فيتين مو ما عاديم أسرعوا كنتم مضيين لا بسيطة ولا عاديم أنا بسيطة أنا بسيطة وأعايز بسيطة أشيط بسيطة منهم أول أنا عاديم عشان بارايس كل الكميه اللي اختربت قوي ترجع تاني برنسه ترجع تاني بعد حاجه بسيطه يا شيخ ليه مكان بسيط وحجم بسيط كل حاجه ترجع قوي ترجعه ليه هل وجهه ثانيه نقول ده بقى مهم جدا وبعد ما ادره اعمل ديله كده لا السلك مفتوح والكيو دي اد لاكسبلودينج بايك فور يعني لو البسط يكون مقلوب عادي نقدر خاطر الورقه على طول ماشي اوكي بسوي عادي يكون مربوط ماشي كل حاجه بتاع الدفع لكن انا اشوف مربوط ورق السلام عليكم مش يمشي يبقى عايز تسيب او الباكيس او دول كبير في او دي دي بعد كده ونسي هنا ومكمل على الفي 8. اس اللي هي 9 ومركوع الامينو وداي سيكس زينه فوق الامينو وداي سيكس ماشي بيس اند باين في الكاو مجموعه الاكس ثلاثه صغيره فوهوت اكس ثلاثه صغير اكس ثلاثه صغير اه ماشي ماشي يا جماعه مش هاضغط تفصيل او المره الجايه لو برون شبابا في سيرفكس وينابتو شئنا بسهلنا ومصدرنا وينابتو بيه دمشينا نظر باكتب بباية من التعامل بيه بطول قاد نو براجل الميل نو براجل الميل ما فيش براجل ما قودها الميل وينابتو بسيبانها بعثين بسيبان ببتو ببتو اول حد السان حد عشان الطالب الممتاز تخصيص i don't know how to use it. Rip them. Two characters. I have done 80-1, I have done a mark. Okay. That is half-calf. 80-1, 80-1. I have done a و اعتقد ان ده كده يتسوي ده بين قطر شين دي بقت ايه او oh. طيب تحت دي تبقى ايه تبقى دي كروس فرس اي ما اعرف طيب سته لوكس ها قلت عارفه برضه شيرز تحت دي شعار الزوس تيوز عايزه سيلف بسيطه وبتديس ايه باس لو بسيت اللي لازم مش حاطته وعارف انك بتقوله كلام انت تبدا رشيد واحد يعني معص حلت اه اقول لك انا حتى في كان بس اللي يديك الحادث يبقى الصح يديه بس الداله خاصيه رشيد هتعمل لي سورت كده حد اه روشا بريس يكون كأداء اللي ضايدة ومع المنز فيه كارل فيه كارل مش ضرور فرعا مش بالي أناوال المير لسي فيه كارل في الفريسة ضم انتا كارل نط ضم انتا كارل اذا سوائد ايه ايه هذا الكلام؟ بصم هزا الكلام بصم هزا الكلام بصم هزا الكلام اه لكن بيجي كام بس على طريقه التريبل ترانكي الباسينده بين قوسين كده هات سمبل ويسترونج او الاختش أقوم في الكاو وهنا بسيط فين فين فين نشاهد فين... معك وبالتالي بعد الولادة المطمئن المشيطة <تصفيق> تطلع واللي ايه تطلع بسهولة لكي تنصد حال بسيطة مين مين ومين مكاو مين وقف عليك لعكس بقى يتنفي ناسية كمشكلة يتحبس أبتر تاين يتنفي ناسية عندنا اسمنا الانستنس بتاع نفسي ناسية ناسية كده في <تصفيق> السنده في <تصفيق> في داو هايزن الديسشن اليوتوال موشن فاي موشن اليوتوال موشن اي ان كام اي ان كام زائد ام اي ان كام زائد ام يعني قيمه الترانس موشن اي بتساوي زائد السبب احد السبب كان من الحديد من في الوضع ووضع الوضع السابق التانية ليفعليه أو ليقعليش بوليه ما شيء يقعليه على ٤٤٠ أو ٣٠ من قلب الرحيل أو الترنترشة من سيء من تشان الكولابس الناس كانت تكبر من الترنترش كما على المنقل بسرعة وقت الموقين جدا الشمعيات المنظر بإيكافة الداخل ما شيء أولي فتاني ما شيء نبقات العصر ما شيء حالة حالة ما شيء عكسين فينا دي مش بتاعتها ودي كده مش بتاعت حاجه في فوق ثاني استاذ كريس بالظبط كده دي بقى بتبقى 40 وتبقى 90 اللي هو اقفله ده هيقول عليه اتعايت كبس في تحت في ساعه في ايه الطوشه عادي ايه روايات عادي كتاب عادي ليه يعني مراجعه هنا تحت وهنا فاضي ازاي ها جاري موجود وامي مين مش موجود حاجه ايه ده الطوشه ماشي واحد يروح على الثاني بنفس الطريقه يعني الشغل un cop de dia. Ja. Faques les dones va arribar, teniu.